نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تقبلنا في هذه الأيام المباركة وأن تجيرنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أجيرنا من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا